واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب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 قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال رب اجعل لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بطوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدن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 رحمه و رحمتم منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا انصيا فاجا اهل مقاض الى جذع نخله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 قال انني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا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 إنا نحن نيف الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا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 إنه كان بحفيظ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدع ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من وَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّ جَعَلْنَا نَبِيًا وَوَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيٍّ وَذَكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هُوَ نَبِيٌّ وَالذَّكْرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا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 124. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا 125. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا 126. ثم ننجي الذين الظَّالِمِينَ ونذر الظالمين فيها جثيا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 قل من كان في الضلالة لَهُ له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا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 قال الغيب أم تأخذ عن الرحمان عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدة ونرثه ما يقول ويأتينا فردا والتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزّا كلا